قُونَ إلَيْهِ بالِالْمَوََّةِ وَقَذَ كَفرَرُوا بِم جَأَكُمْ مِنَ الحَقَّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإّكُم أَنْ تُؤمنِنُوا بالِلهِ رَبِّكُمْ إنِ كُ تُمْ خََجَةُمْ جِهادَم فيِي سَبِيل وَبَتِغَ أَمَ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 إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءٍ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 وَبدَ بَينَناَا وَبَينَكُمُ الْ العدَوَةُ وَالبَغْضَ أأَبدًا حتىَ تُؤمِنُوا بِلَّهِ وَحدَهُ إللاا قَوْلَ إبرهِيم إِللاا قَوْلَ إبرَهِيمَ لِأَبِيهِ ل أَسَْغْفًِا لَ وَمَا أَملِكُ لَك مِنَ اللَّهِ مِن شَيْم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 لا ود والله قدير والله غفور الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تستبروهم وتقسطوا اليهم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 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَتَأَتْكُم شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا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 ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وَلَا يَعصينَكَ فِي مَْرُوفِ فَبَ يَعهَُّ وَسْتَفِر لَهُ اللَّ إِن اللهَّهَ غَفُور رحيم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 يغفر لكم زنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نَصْرٌ مِنْ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ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 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَإِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا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 وَلِلَّهِ خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل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 والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت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 وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يتق تَغْفِرْ لَهَا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ من وَجِدُّكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فإِن كُ أُولاتِ حَملِ فَأَفِقُ عَلَيْهِ حََّ يَضَعْنَ حَملَهُ فَإِن أَضَّعنَ لَكُمْ فَآتُهُ ن أجورَهُ وَتَّمِرُ بَيينَكُمْ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسَةُر الضّعُ لَ أُخرَاء لي فِقُذُ سَعَةِ مِ سَعَتِه وَمَنْ قُذِرَعَ لَيْهِ رِزقُوه فَلْيون فِقُمِمَّ آتَهُ اللَّ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بعد عُسْرٍ يُسْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ